بوك تو ديفتناست تسعة عشر, <تسعة عشر>, <تسعة عشر> <تسعة في, <الكوحيني> في المطبخ في <تسعة> المطبخ <عشر> ماش نوفو كوخيني عندك مطبخ جديد? عندك مطبخ جديد شو ماذا تريد أن تطبخ اليوم ماذا تريد ان تطبخ اليوم فاريشنا الكتريكا على البينه اتطبخ بالكهرباء او بالغاز اتطبخ بالكهرباء او بالغاز مام هل اقطع البصل هل اقطع البصل مام اوشوباть زمياки هل اقشر البطاطس هل اقشر البطاطس مام умить هل اغسل الخس هل اغسل الخس kde sú poháre? akwab je riad? Aina al je príbor? Aina al na konzervy. عندك فتاحه علب عندك فتاحه علب masz otwaracz na fляsche عندك فتاحه قناني عندك فتاحه قناني masz عندك مفتاح للفلين عندك مفتاح للفلين Darisz polievku w tomto hranci? Atatbukh ash-shourba fi hadha al-qadr? Atatbukh ash-shourba fi hadha al-qadr? Vypráżaš rybu na tejto panvici? Ataqli as-samak fi اتشوي الخضار على هذه الشوايه اتشوي الخضار على هذه الشوايه برستيرام ستول انا اجهز طاوله السفره انا اجهز طاوله السفره توسو هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق توسو poháre tanjere هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل